أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن johdin, johdin, واتقوا الله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 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ أَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُعْضَبِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 يا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأنات الأحمال أجنهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى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 دن فاتقوا الله يا أهل الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتنو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إن Yes.